كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا معنا يعني كتشوا من بره الدا يدين إبراهيم في غمبر صلى الله عليه وسلم من قنجي جيا خل تمام كريه حروصا متنفودا في غمبرة كشوا يهنا أرضي آيات ما بوطخينة قرآن بواء ويزكيكم وأشكر قلناها واقعد ويعلمكم الكتاب والحكمة هر وصا أحكام القرآن نشودد حكمته يتجهها شتنيج نشودد سنات حديث بوتبيجت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هر وصا وتشت أو تشتو بحسي وان قصة تشودد بحسي أخبار بحسوان تشوتكت اوت ستد تشيبن بحس بحشتي وجهنمي وحتى دمي